وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا, وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا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 فإن فَلَا فلا لَهُ له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن, أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم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 والالكُر نِحْمَةَ الله عَلَْكُم وَمَا أَزَلَ عَلَكُمْ مِنَ الكِتابابِ والالْحكممَةِ يُكُم بِ وَدَّقُ اللهَّ وَعْلَمُ أن اللهه بِكُلِّ شَيءٍ عَليم وَإذاَا قَّقُتُسَّ غَ فَبَ ن جَلَهَُّ فَلَا تَعْبُلهُ فَلَا تَعْبُهُأََّ كِحنَ أَزْواجَهُ إِذاَا تَراَضو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 والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدته بولدها ولا مولود له بولدك وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف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 ان الله لدوه فضل على الناس ولكن اكثر الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من الذي يقضي الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة, فيه سكينة من ربكم ودقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملاج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 فَمَن لَّمْ يَطْعَنهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَنِيلاً مِّنْهُمْ فَلَن نَّجَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ الله كم من فيئه كم من فيئه قليله ولفت فيها كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما درسوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَاهْزِمْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلْ دَاوُودُ جَانُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَاهُ اللَّهُ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين تلك الرسل تضلنا بعضهم على بعض وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ شاء شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ ينصر ولوشاء الله ما قلتوا ولكن الله يفعل ما يري